رسالة من النعيم وصلت رسالة الشهداء فقال صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لألا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب فقال الله عز وجل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 ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون شغف الشوق إلى الجنة قلبه صلى الله عليه وسلم وهفت روحه إليها فتمنى لو كان ضمن قافلة الشهداء وقال صلى الله عليه وسلم أما والله لودت أني غودرت مع أصحابي بحضن الجبل وكان من بين المسافرين ربيع الكرم وريحانة الأنصار سعد بن الربيع الذي تنازل لعبد الرحمن بن عوف عن نصف ممتلكاته حين وصوله إلى المدينة بل عرض أن يطلق إحدى زوجتيه ليتزوجها ترى أي مشاعر جرفت ابن عوف حين رأى استشهاد حبيبه سعد بن الربيع وأي حزن سكنه لكن رغم هول الفجيعة إلا أن قريشا شعرت بالهزيمة فقد وصلوا إلى مكان يقال له الروحاء فتوقفوا يحصون أسراهم وقتلاهم فإذا بالعشرات ونظروا إلى رواحلهم فإذا هي خالية من فتيات الدولة الإسلامية، فقال بعضهم معترفا بالهزيمة: لا محمدا قتلتم وللكواعب أردفتم شر ما صنعتم مشاعر لم تغب عنه صلى الله عليه وسلم. فالقائد الفذ يقرأ تفكير عدوه جيدا ويضرب حسابا لأسوأ الاحتمالات خاف صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا فعرض الأمر على جنده وقال لهم من يذهب في إثرهم فتأهب الكثيرون ثم انتقى سبعين رجلاً كان فيهم أبو بكر والزبير وغيرهم انطلق السبعون لرصد الوثنيين حتى بلغوا حمراء الأسد أو بئر أبي عيينة ثم عادوا يخبرونه صلى الله عليه وسلم بأن القوم قد غادروا فأنزل الله آية تثني على السبعين وتقول الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ثم خيم الليل والسكون والظلام على أرض أحد كل شيء هادئ كل شيء ساكن إلا حركة غريبة تحدث هناك شبح مخيف يمشي خلال الظلام والجثث